بسم الله الرحمن الرحيم حم و الكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربي لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا ال علي أفلنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبيهم في الأولين وما يأتيهم من نبين إلا كانوا به يستهزئون فَأَهْلَكْ لَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَفْلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خلقهن الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الارض مهدا وجعلنا لكم فيها سبلا لعلكم تبتغون والذين نزل من السماء ماء ام بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون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 ثُمَّ تَذْكُرُونَ عَمَّتَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ان الانسان لكفور امن تقذى مما يقلق بلاءه واصفاكم بالبنين واذا ابشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كئيب أَوَلَيْنُنْ شَاءَ فِي الْحِنِيثِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِلَائِكَ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ فَكَتَبُوا شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلُ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ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 إِلَّا قَال مُتْرَفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمُ لَقَادُون قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَقَّرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَتِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلِ الْمُتَّعَةُ هَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ أَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِكَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هذا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَفَهُمْ يَقْسِمُونَ وَأَن تَرَى رَبَّكَ لَن قَسَمنا بينهم معيشهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليأخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمه ربك خير مما يجمع وَلَأُولَى أَيَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَ آثَارِهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ عَاشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّضُ لَهُمْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُمْ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَعْصُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَسَّاءَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَا يَنفَعُكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ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 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَسَأَلَ الَّذِينَ أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن الهتين يعبدون ولقد ارسل موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين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 وقالوا يا ايها الساخر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم ينقضون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُنْقِيَ عَلَيْهِ أَسِيرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَ كَتُمَ قَتَرِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آتَوْنَاكَ قَالُوا قُمْ لَنَا مِنْهُمْ فَأَرْقَتْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا عُضِرَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قومك منه يصدون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 يكثا في الارض يقلفون وان انه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم الا يغضنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء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 تَخْتَلِفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَفَلَا يَسْتَشْعِرُونَ أَيَّامَ وَبَيْنَهُم لِبَاعِضٍ عَدُوٌّ إِلَّا يا يَا عِبَادِي خَافُوا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا تَحْزَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ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 ان المجرمين في عذاب جحيم مخلدون لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون وما ولنمذ ولا كانوهم الظالمين ونادا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَالُوا إِنَّكُمْ مَاكِذُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أم يَحْسَبُونَ أَن لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَل وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ سِوَى الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرَهُمْ يَقُولُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إله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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقه ليقولوا الله فان لا يفنوا قَئِيلُهُ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ